وَقَارُونَ وَفِي الْعَونَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْفِنَاتِ فَاسْتَكْدَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلٌّ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ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 وكذلك انزلنا اليك الكتاب فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هاولائ من يؤمن به وما يجحد باياتنا الا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب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 وننزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقومين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 سما لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن الأنهار خالدين فيها خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل قَهَّلَ اللَّهُ يَوْزُقُهَا وَإِيَاهُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُ النَّاسُ فَأَنْتَ يُفْكُونَ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 إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون يكفرون ومن أظلم ممن نفترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مسؤول للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدى لنا وإن الله لمع المحسنين ألف ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون بالعصين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم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 كانوا اشد منهم قوه واثار الاض ضر عمرها اكثر مما عمرها وجاءتهم رسله بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ثم أساء السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبرس المجرمون لم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركاء كفروا وكذّبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون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 ويبقى خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم سموات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلاً من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما غصق لكم، فأنتم فيه سواء.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 فأقم وجهك للدين حنيفا في طرۃ الله التي فطر الناس عليها في طرۃ الله التي فطر الناس عليها لا لخلق الله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 تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم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 يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أيضا أرسل أدرياء مبشراته وليثقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبته من فضه ولعلكم تشكرون ولقد أوصلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاؤه بالبينات مِنْ قَبْلِكَ إِلَى قَوْمِهِمْ بِالْبَيِّنَاتِ امنا من الذين اجرموا فانقمنا من الذين اجرم وكان حقا علينا نصر المؤمنين تصل الرياح فتثير سحابا فيبصده في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا ويجعله كسفا فتر الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وَإِن كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِ لَمُبْلِسِينَ فَانْظُرْ إِلَى آخِرِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وجيد ولئن ارسلنا ريحا فراووه نصرا للظلوم من بعده يكفرون فان انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين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 فيها فيها من كل زوج واللَّمُبِينَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْيَشْكُرُ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ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 ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من خردل فتكون في صخرة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 بخور وقصد في مشك واغضض من صوتك إن أنك والأصوات لصوت الحميد ألم تروا أن الله سخر لكم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 ضرهم الى عذاب غليظ ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ولو أن في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله Сојен один我覺得 sa patCal шапа за да подиламирам на net repayте. Ед hating Allah на шавае на небеса в колдна и и И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 صِيْنَ لَهُ الدِّينِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ يَا أَيُّهَا اتقوا ربكم واخشوا يوما يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا فلا تغرنكم الحياة Маза тексибу гда У Jungф Morquх